بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاذاءهم مؤمنين أنظر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلىهم واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على ذا آلهتكم، إن هذا لشيء يراد.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 جن دم ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوطي وأصحاب الأيكة أولاد ذائك الأحزاب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 وشدّدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إلتسمّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزّع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصم نبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا لذا إلى سواء الصراط إن هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وانك كثير من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ادْعُ رَبَّكَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ وَالصَّافَا لَا تَجْهَدْ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 أنت الوهاب فسخرنا له ريحا تجري بأمره مخا وأن حيث أصاب والشياطين كلبنا إن وغواص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 مزنني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لهم اهلا ومثلهم معهم رحمه منا رحمه من وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا هذا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هَذَا لِكُلّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَدْعُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُونَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌ معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم ان لهم صال نار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق من بشرا من طين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 لن باءه بعد حين.